اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد